غن اهايه هاجسينا الصناديد العظم وسر جمهار القوافي على القول السديد وطلق عنا نهت في غفق الغمام تنتقي للشرد البحو ري معناها الفريد سرها للانتق فاه بالمشاط خام سار يقرقه مراتي مجزلات القصيد يرولت كنه عواصي في نوم بالظلم ينحدر اسم بن سكران للجمع مبداها السلام والتحايا جلها قابل ما نبدأ نشيد حي حجس ما عدر بحزات تسحب دون ربعه يا حضر تخرب في حولي ربعي على صدري وسهم واغرب بسفة طنع مدحي بقرام وقصيد الشجاع وارث متواردين بالحسام والكرم من القرب في مواجيب يزيد للفراسة والفقفة وارعقادة والمقام حضاية الفيرك لحسين في الصلاة الرشيد الغفل حناها للشور نحك والسيوف الغرب ورجاء للدباس جديد ألغى حنا اليسار بالوضع احددام سك رجليك على العز والعزم الوطي يلتحم ضرب الهنادي بصكات العرب سيبتله الدم حدية على راس العقيد ألغى فلحنا ترامش عيونه بالضرب صاح صياح وقام للرمك بالقاع والخيل بظوره رعيد الغفر ستر العذارى بعيدين العلم بالعدم طل الزعامه على راس العني الخوي حنا له العين ولسان محزم به يحتزم بشدا يدرح عضي يوم شاح الوقت والرزق قل من العطاء والمدن وفيه واخسار نزيد السخاء والجود والبادل بيمان الكرام والكرم ما بين جفة وموقق نهم دي نكرم الهتاشي والضيف بصنا في نوصي أهل البيت للضيف ما يقلق قدي ريف المجال السفعة تخلولي ورده بالجهم وششولي أهل Sahar وشال حدا مسيخ الإجاب والكرم تفتيح إلى الضي في منحق والنظير شمر التاريخ الشمر ميقابيس ظلام شمر الأمجاد يجيد تل العلم الملكي شمر النائن غربة تضيم ولا تضب شمر وشمر وشمر نبيت ولا تبيت سرنا في فعلنا ما بجيد الانهزم وال. صرخت وليد سرنا في فعلنا ما نجيدها للهزام والعطاء منا زرعناه مع صرخه وليد